يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن هُمَا رِزْقًا كَثِيرًا وَنَسَأَ وَتَكُنْ لَهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحْمَٰنِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتِ اليَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ حوبا كبيرا وان خفت ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثا وربا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاقْضُوا بِالْعَدْلِ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَعُولُوا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 سَنْفَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْمِنَ وَالسُّفَهَاءُ أَمْ وَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ كِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَأَتَدُلُّ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ أَنسَتمْ مِنْ أَمْرِشْذَ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْ وَالَهُمْ وَلَا تَقُولُوا ْهَٰئِسْتُرًا فَهُوَ بِدَارًا أَن يَكْبُرَ ம கியலியாஃபிஃபங் கீவச குல் வில மூ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا